يرقص يرقص يرقص مهاره علينا سياد لما بنتفاجئ بالغاره جاي في واد فواد ارمي على المدفع بمهاره ويد الله ما تخيب يا قصان نرمي صواريخ ودروب التهابيد اذا الله بتضربنا ايدك ويد الله ما تخيب ورجل الارض هون الصعبو اشعلها الحمزاوي